عزيمة حزب النوبي دعوة مباركة بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليكم أيها الأرواح وسائل الأرياح الموكلون بعضاء الإنسان إن أموهم نموهم جوليا جوليا يا كنبر يا كنبر أجلاجع أجلاجع Şentahürin şentahürin Başin başin Ketrehin kethrehin Bi kudretin lahi ve bihaqq Azametin lahi ve bihaqq sultanil lahi Şemhe yumşirin şemhe yumşirin Vâhin râhin vehim Rahim râhin râhin Rahim râhin Adyumim adyumim أهباهم أهباهم الله الله فسيها ايلو انزلو على هذه الاوجاع والارياح فزلزلوها واذهبوها واخرجوها وعصروها من حاربهم من هذه الجسد وان على ذهابه لهقاتون قل له كن فيكون سني سني أكوعٍ أكوعٍ فقجٍ فقجٍ مخمةٍ مخمةٍ أحجٍ أحجٍ فاعوجٍ فاعوجٍ ما, ما عوجٍ ما في عوجٍ فيعوجٍ فيعوجٍ فيعوجٍ ريحٍ, ريح مخرج أخرج أيها الزيع الثقي أخرج أيها الثقي إله أخرج أيها الثقي يهلطف <ألطفين> يهلطف شليطيع شليطيع مليطيخ مليطيخ مجلخ آه الله <أهن> <أهن> <أهن> سبوح ودوس ربنا ورب الملائكة والروح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ما أنزل الله في السماء والماء فأحيى به الأرض بعد موتها وأخف فيها من كل دابة فتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات القوم يعقلون بشلش بشلش صبوت صبوت عيقوش عيقوش هاشة هاشة كاشة كاشة عند عيش عند عيش ريح ريح وخرج أيها الريح الشهير والوجع الطارق والمنتقل إن هذا العوض يغيب إلى غيره حتى تخرج هذا الجسد بعزتي ما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انزلوا يا خدام هذا الوفق الشريف والدعوة المباركة فألبسوا الكف وفرقوا الأصابع افعلوا ما آمركم به بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلونا كما بلونا صاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصلحين ولا يستثنون فضاف عليها طائف من ربك ومائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم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 واسع رسي السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرمو زلزالها وأخرجت الأرمو أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تعدث أخبارها لأن ربك وحالها يومئذ يسر الناس أشتاتا